وخلق كل شيء فقدره تقدير واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيء أو هم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون فسهم ضروا ولا نفعوا ولا يملكون موتهم ولا حياته ولا نشورا وقال الذين كفوا إن هذا إلا افكوا افتراء قد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير لو لي فهي بها لا عليه بكرته وأصيلة قُلَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَضْ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَاكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ أو يلقى إليه كنز وتكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك مثلا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري هلنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا وآتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيقا مقرنين دعونا لك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ادْعُ ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّمْجَنَّةِ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ عدم مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انتم اضللتم عبادي اؤلاء يمهم ضل السبيل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 Fakadikdzabu kum bima takulun, fma yestuigun cufu, wala nusra, wma yazlim min kum nuzqahu azaban kabira, لا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً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 ناس آية، واعتدنا للظالمين عذابا رهيبا، وعادون وثمودون وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلٌ ضربنا له لمثال. وَكُلًا تَبَرْنَا تَذْبِيرًا وَلَقَدْ تَعَالَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّنَا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَذَلِ يُضِلُّ نَا عَن آلِهَتِنَا لَأَخْذَنَّهُ لَوْلَا أَن صَبَرَ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ظل سبيله أرأيت من اتخذ إلى هوى هوى أ فأن ت تكون عليه وكيلة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون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 أَنَسْجُدُ لِمَا تَامُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهِ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 يقول لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وَمَن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 سنات وكان الله غفور رحيم ومن تاب وعمل صالحا فإن له يتوب إلى الله متابة والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة